صديقي بل يقاسم نهومي ويرمي بلا داة من رماني وينصرني إذا ما ضمت عنه وأرجو الده طول الزمان ويحفظ حبه ويفيض يحب الخير نهتاح الأمان الخير من تتحل هماتي صديقيا صديقي من اصارحه فيبقى ودود القلب عافا في لساني صديقي من يرى الايمان بحرا عزيز النفس من أشبوب الجناني فلا الأهواء تجرؤ تشتريه ولا الإعجاب يسبيد الجناني ولا النزوات تنسج بردة احقاد تسكن في الكيان حي مخلص عفجريء سليل الهديع عبق بالحنان صدري في تلماصمني نومي ويومي بلا غات اشواقه ما هو يفيضا يحب الخير مفتحل اناي يحب الخير مفتحل اناي صديقي من, من تراوغه الخطايا فيركب صهوة الخير القراح يفيض على الورا روحا وروحا فيعلي راية الحق الصراحي جميل فعله حلو السجايا فيبسم ثغره مثل الأقاحي إذا وهب الحليم صديق خيري نتاه السعد ما يمون الجناحي ومن يرزق سواه فقد دهته مصائب في المساء وفي الصباح صبري في من يقسم يحب الخير ملتاح الأمار صديقينا